وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مغزونة متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْبَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُضَرَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَقْنِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَخُرٌّ عِين كَأَنَّ فَاللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا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 وَمَا إِنَسكُوب وَفَكِهَةٍ كَثِيرَ ل مَقطُوعَةٍ وَلَا مَُّواح وَفُروشَِّ رُثُواح إِ شَأنََّّ إِ شَاء وقعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وَكَانُوا يقولون أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين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 فمالئون منها البطون فشاربون عليه من القميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم 11. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 12. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 13. على أن نبذل أنفالكم وننبذل شيء افهم فيما لا تعلمون ولقد عدتم مشأة الاولى فلولا تذكرون افرأيتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُمْ قُطَامًا فَظَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ إِنَّنَا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي انزلتموه من المزني ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناهم اجادا فلولا تشكرون اثر ايتم سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ نَحْنُ دَعَوْنَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح باسم ربك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 أَثَبَ بِهَذَا الْقَذِيفِ أَنَّكُمْ مُدْهِنُونَ وَتَدْعُنُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنَّ كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما انك كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب كان من المكذبين الضالين فنزل مِن قميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم